رضي الله عنها. الحمد <تصفيق> لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الأحباب الكرام يعني في البداية نعتذر للنت بيقطع وال... يعني في شوية مشاكل في النت كده فمعذرة إن شاء الله عز وجل وبنتفق في البداية إن شاء الله إن كان الصوت واصل خير وبركة وخاصة النص سامي عشان بيسجل ربنا يبارك فيه والحمل والوالد إن كان الصوت كويس يبقى خير وبركة هذا ما نبغي فإن لم يكن خلاف ذلك فان شاء الله نعيد الدرس مرة تانية ان شاء الله يكون النت في حالة أصلح ان شاء الله جماعة الخير ألا ومرحبا بكم مع درس الفقه في كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نحن اليوم ان شاء الله على موعد مع صلاة الجماعة سنتناول حكم صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة والأحكام المتعلقة بها فإن شاء الله عز وجل أعيرونا الأسماع والقلوب سألين المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يعلمنا ما نجهل وأن يرزقني وإياكم الإخلاصة في القول والعمل بما نعلم إنه ولي ذلك, ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب الكرام صلاة الجماعة حكمها فرض عين والفرض العين يختلف عن فرض الكفاية ففرض العين أنه من لم يفعله يأثم من يتركه يأثم أما فرض الكفاية أو الفرض على الكفاية فهو إن قام به البعض سقط عن الآخرين صلاة الجماعة فرض عين ولكنها فرض عين على الرجال ولا يسقط إلا العزر هذا الفرض العين لا يسقط إلا العزر فصلاة الجماعة فرض عين على الرجال ولا يسقط عن الرجال إلا العفل ودليل ذلك حديث سيدنا أبي هريرة الذي قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يقسم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيأم الناس ثم اخالف يعني اذهب او ارجع الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفس بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشاهد العشاء حديث بيبين لنا أهمية صلاة الجماعة أو حضور الجماعة ويبين لنا أيضا خطورة طارق صلاة الجماعة فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو هريرة بيقسم بالذي نفس نفسه بيده هو الله سبحانه وتعالى لقد هممت يعني أوشكت أن أفعل كنت على وشك القيام بالفعل لقد هممت أن آمر بحطب هيؤمر الصحابة يجمعونه حطب ثم آمر آمر بالصلاة فيؤذن لها يخلي المؤذن يؤذن للصلاة ثم آمر رجلا فيأم الناس هيستخلف مكانه حد يصلي بالناس لأن النبي كان بيصلي بيهم وهو الذي سيقوم بهذا العمل الذي آآ يعني آآ أوشك أن يهم به فهيخلف مكانه أو يستخلف مكانه رجلا يأم الناس ثم أخالف أو أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم هيرجع بالحطب لهؤلاء الرجال الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة وهم ماكثون في بيوتهم فيحرق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم ثم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين شهد العشاء يعني النبي عليه والسلام بيقول انه هم من الخالف الى رجال هيحرق عليهم بيوتهم وشوف النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم الذي قال الله في حقه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين هيحرق على هؤلاء الناس الذين تخلفوا عن الجماعة ويصلونها في بيوتهم هيحرق عليهم بيوتهم شوف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم سيفعل ذلك اذا هذا الفعل يدل على خطورة ترك صلاة... صلاة الجماعة وإن تركها عظيم حتى أنه يستوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى بيوت هؤلاء المتخلفين فيحرق عليهم بيوتهم ويقسم نبي عليه السلام أن الواحد منهم لو علم أن في حاجة بتتوزع في المسجد يعني العرق السمين هو العظم المليء باللحم يعني لو في لحمة بتتوزع في في المسجد او مرامتين يعني حسنتين اللي هي المرامة اللي هي بتبقى في ظلف الشاء يعني زي فخدة الشاء كده لو في فخدة شاء في في المسجد حسنة يعني حلوة وكويسة وبتتوزع في المسجد لشهد العشاء معنى كلام يعني ان لو كانت في حاجة بتتاكل صالحة للأكل وكويسة بتتوزع في المسجد ما كانش حد منه متخلف ايه رأىك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ده؟ لا شك انه هو حديث بيبين لنا اهمية صلاة الجماعة واختورة ترك صلاة الجماعة وان النبي عليه الصلاة والسلام بقول لو كانوا هما يعرفوا إن او يعلموا ان في حاجة توزع في المسجد ما كانوش تركوا الصلاة فده برضو كأن هذا تهكم من النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة فايدل لذلك على إني صلاة الجماعة مهمة جدا وما ينبغي لأحد من المسلمين أن يتركها إلا العذر العذر اللي هو يقبل الشرع العذر الذي يقبله الشرع حديث اللي إحنا سمعناه حديث متفق عليه موجود عند البخاري واللفظ اللي إحنا سمعناه هذا لفظ الإمام البخاري موجود في صحيح الإمام مسلم بحديث شبه كده نحو موجود في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه ايضا سيدنا ابو ريره قال اتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى واحد اعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى بتبين لنا ان الاعمى ده كان سيدنا عبد الله بن مكتوم سواء سيدنا عبد الله بن مكتوم او غيره المهم ان هذا رجل يعني اعزه الله عز وجل قال ليس على الاعمى حرج ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح له وما رخص له في أن يصلي في البيت وترك صلاة الجمعة. قال سيدنا أبو ريرة أت النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ما ليش حد يا رسول الله شدني وشدني المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أو أن يرخص له فيصلي في بيته. يقول له رسول الله رخص لي يعني ديني عذر والديني رخصة إن أنا صلي في البيت لأنني ما ليش حد يوصل للمسجد فرخص له صلى الله عليه وسلم كأن النبي عسلم قال له خلاص صلي في البيت ولكن لما جاء هذا الصحابي هذا الرجل الأعمى يتحرك وينصرف فلما ول دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نداه ثاني قال يا هذا فقال هل تسمع النداء بالصلاة انت بتسمع الازام بتسمع النداء فقال نعم الرجل قال له ايها رسول الله انا بسمع الازام قال فاجب يعني لبي يبقى لازم ادم بتسمع الازام وبيصل الى اذنيك لابد ان تلبي نداء الله عز وجل يبقى لازم تروح المسجد حتى لو ما كانش ليك قائد يقودك لازم تلبي فهذا ايضا حديث صحيح موجود في مختصر إمام مسلم وفي صنع الإمام مسلم وفي سنن النسائي يدل هذا الحديث على أهمية صلاة الجماعة وخطورة ترك صلاة الجماعة سيدنا عبد الله قال لعله ابن عمر قال من سره أن يلقى الله غدا وممكن يكون سيدنا عبد الله ابن مسعود قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات اللي هم الصلوات الخمسة حيث يناد بهن يعني اللي عايز يقف بين يد الله عز وجل غدا في القيامة يوم الحشر, يوم الحشر والحساب يقف بين يد الله عز وجل وهو مسلم فلكي يكون هذا حاله فعليه أن يحافظ على هذه أو هؤلاء الصلوات الخمسة التي كتبهن الله تعالى علينا في اليوم والليلة والتي ينادى بهن المؤذن الأذان فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى فهذه الصلوات الخمس من سنن الهدى يعني الذي الذي يلتزم بهن جماعة في المسجد يكون اتبع سنن الهدى للنبي صلى الله عليه وسلم والتي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سيدنا عبد الله ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف عن الصلاة يعني في بيته لتركتم سنة نبيكم او سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم يبقى اللي يترك سنة النبي عليه السلام ويصلي في, في البيت ويتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد فكأنه ترك سنة النبي ومن ترك سنة النبي فقد ضل وما من رجل يتطهر يتوضى يعني فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من المساجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة يتوضى ويحسن الوضوء ويخرج من من بيته إلى المسجد متوجها إلى المسجد أو مسجد من مساجد المسلمين لكي يصلي الصلاة المكتوبة إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها كل خطوة يخطوها إلى المسجد الله عز وجل يكتب له بها حسنا ويرفعه بها درجة فعليين ويحط عنه بها سيئة يمحو له الله عز وجل بها سيئة يقول سيدنا عبد الله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق في عهد النبي عليه الصلاة كان اللي بيتخلف عن صلة من هذه الصلوات إلا بدون عذر يعني إلا وكان يعرف بين الناس أنه منافق معلوم النفاق يعني نفاقه ظاهر ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف مش قادر يمشي على رجليه فالناس تسنده من الجنبين ويجروا فيه رجليب تتجر على الأرض لغاية ما وقفوه في الصف ولذلك يحضرني أحد الصالحين أنا ناسي اسمه ولكن كان يكن بعبد بأبي عبد الله فكان مريضا في مرض الموت وكان الناس يعودونه يعني بيزروه فبينما هم عنده يعودونه إذ أذن المؤذن المؤذن فسمع هذا الرجل الصالح سمع الأذان فقال احملوني إلى المسجد فقالوا له يا عبد الله إن الله قد عذرك يعني أنت معذور من المرض الذي تعانيه لأن الله عز وجل يقول ليس على المريض حرج فقال احملوني إلى المسجد فإني لا أستطيع أن أسمع نداء الله عز وجل وهو ناديني حي على الصلاة أي تعال إلى الصلاة حي على الفلاح أي تعال إلى الفلاح في الدنيا وفي الآخرة ولم ألبي فحملوني إلى المسجد%. فحملوه إلى المسجد وأوقفوه في الصف فبينما هو في الركعة الأولى إذ أتته منيته فمات وهو يصلي في الركعة الأولى في الصف فانظر إلى حال هؤلاء القوم وإلى حالنا اليوم فحالنا اليوم حال يرسله لا يردي الله عز وجل ولا يردي رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يردي أحدا من المؤمنين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلاة الجماعة في المساجد وأن يعني يتجاوز عنا وعن سيئاتنا ويتجاوز عنا وعن تقصيرنا في إقامة صلوات فنحن مقصرون جدا في صلاة الفجر ويعني دائما أقول لو أن الله جل في علاه أخذنا بالتقصير في فرض من الفروض لأخذنا بالتقصير في فرض صلاة الفجر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب الكرام سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر من سمع النداء فلم يأتيه اللي يسمع الأذان وما يلبيش الأذان ما يلبيش النداء و يصلي في المسجد يتخل... يصلي في البيت يتخلف عن الصلاة في المسجد ويصليها في البيت أو يصليها في دكانه في محله يعني وهو يستطيع وليس له عذر أن يتخلف عن الصلاة في المسجد فلا صلاة له يعني الله عز وجل لا يقبل منه هذه الصلاة لأنه ليس له عذر يمنعه من الصلاة في المسجد مع الجماعة أما الذي له عذر وعذر مقبول شرعا فصلاته صحيحة ونسأل الله عز وجل أن يتقبل الله تعالى منه هذه الصلاة لأن له عذر أما الذي ليس له عذر الله لا يتقبل منه الصلاة إلا إذا صلاها في المسجد وهذا حديث حديث صحيح موجود في صحيح ابن ماجه بتحقيق الألباني وفي سنن ابن ماجه وفي المستدرك للحاكم وعند الإمام بيهقي في سنن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لجار المسجد إلا من عثر لا صلاة لجار المسجد إلا من عثر يعني جار المسجد, جار المسجد يعني لا يقبل الله عز وجل له صلاة إذا صلاها في بيته إلا إذا كان صاحب عذر مريض أو هناك عذر منعه من أن يصلي في المسجد يكون عذر مقبول وفي حديث موجود في فقه الصنة للإمام سيد سابق رحمه الله تعالى عليه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الأذانة ولم يلبي صب في أذنيه الآنك يوم القيامة والآنك هذا هو النحاس والقصدير المنصهران يصب في أذنيه يعني النحاس النحاس والقصدير هذا يسمى المختلط المنصهران يسمى الآنك يصب في أذن العبد الذي سمع الأذانة ولم يلبي وليس له عذر في أن يلبي النداء ويصلي في المسجد يصب في أذنيه الآن كيوم القيامة نسأل الله عز وجل العفو والعفيه جزاء نفاق سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيه من الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان يعني لو في ثلاثة أفراد يسكنون في قرية ولو حتى كانوا في صحراء كالبدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان لذلك حتى لو كانوا ثلاثة واحد فيهم يأذن ويصلي أحدهم بالآخرين إمام إماما ولو كانوا في بدو أو كانوا في قرية ولو لم يفعلوا ذلك لاستحوذ لا عليهم الشيطان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بقية الحديث فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بأن نحن ما نتخلف عن صلاة الجماعة لأن الإنسان إذا صلى منفرد بعيدا عن الجماعة فإن الشيطان لا يتركه فالشيطان يفسد عليه صلاته يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن أسفله حتى يفسد عليه صلاته إنما الإنسان إذا صلى في جماعة حينئذ يكون الشيطان في منأ عنه أي بعيدا عنه وفي حديث عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية فمثل النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنم يعني لا طالما كانت مجموعة على بعضها في جماعة فإن الذئب يخاف أن يقترب منها إنما إذا شرد يعني عن الغنم غنمه فتكون فريسة سهلة للذئب يأكلها وافترسها فلذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان بالذئب ومثل الذي يصلي وحده مبتعدا عن الجماعة وتاركا للجماعة كالغنم التي شردت عن القطيع فهناك تكون فريسة سهلة للشيطان يلتهمها ويفترسها قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة عليكم بالجماعة يعني الصلاة في جماعة فهذا الحديث حديث حسن موجود في صحيح أبي داود وفي سنن أبي داود صلاة الجماعة يا إخوتي الأفاضل لها فضل عظيم جدا يظهر هذا الفضل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عبد الله ابن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد وصلاة الفض يعني أو صلاة الفض يعني هي أن يصلي الإنسان منفرد لوحده صلاة الجماعة تفضل صلاة الفضي الفضي بسبعين وعشرين درجة يعني تتخيل اللي يصلي الجماعة يكسب 27 وعشرين درجة واللي يصلي لوحده يأخذ درجة واحدة شوف يعني تزيد صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بسبعين 27 درجة وهذا من فضلها هذا فضل أعطاه الله عز وجل لمن يصلي في الجماعة وحرم منه الذي يصلي منفرد بدون عذر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل, الرجل في الجماعة تضعف يعني تزيد على صلاته في بيته يعني منفرد, منفرد أو في سوقه وفي سوقه يعني منفرد أيضا في بيته أو في, بيته أو في سوقه يعني في دكانه في محله خمسا و وعشرين ضعفا اشوف خمسة عشرين ضعف الله عز وجل يضعف خمسة عشرين ضعف هو بيصلي في بيته في بيته او في سوقه بلا عذر, فيش عذر فعشان كده يخسر ويحرم من هذا الفضل العظيم وهو ان صلاته في الجماعة تزيد على صلاته في بيته او في سوقه خمسا و 20 ضعفا إنما لو كان في عذر وصلى منفرد فالله عز وجل لا يحرمه هذا الأجر لو كان هناك عذر وصلى يعني bermat هذا العذر جعل هذا المصل يتخلف عن صلاة الجماعة الله عز وجل لا يحرمه هذا الأجر إنما يحرم هذا الأجر الذي يتخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر يقول نبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقي خمسة وعشرين ضعفة وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد يعني توضى كويس ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا صلاة خرج من من البيت إلى المسجد من أجل أن يصلي يبقى الوجهة والني أنه هو رايح يصلي في المسجد يبقى خروج للمسجد فقط آه. لم يخطو خطوة من بيته الى المسجد الا رفعت له بها درجة رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة الله عز وجل يرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة يقول فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه يعني هذا الذي ذهب إلى المسجد يصلي حينما يمشي كل خطوة يخطوها الله عز وجل يرفع بها درجة ويمح له بها سيئة فإذا دخل المسجد فصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه وصلاة الملائكة استغفار كأن الملائكة طول ما هو واقف بيصلي تقول أو هو منتظر الصلاة في المسجد ما ممكن يدخل المسجد ويصلي التحية المسجد ويقعد ويصلي السنة ويقعد ينتظر الاقامة الملائكة تستغفر له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اكذا فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه يعني ما دام ينتظر الصلاة في المسجد تقول الملائكة يعني اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة يعني إيه الجملة دي ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة يعني العدد بيعد يعني حسناتك شغالة طول ما انت قاعد في المسجد منتظر الصلاة حسناتك شغالة والملائكة بتستغفر لك تصلي عليك اللهم فلله اللهم ارحمه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه وهكذا وهذا حديث متفق عليه عند البخاري وعند الإمام مسلم وهو أيضا في سنن أبي داود أيضا ورد في فضل صلاة الجماعة حديثا آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غاد إلى المسجد وراحا يعني ذهب ورجع ذهابا وإيابا يعني من غاد إلى المسجد وراحا أعد الله له نزله من الجنة مكانه يعني النزل المكان اللي ينزل فيه يعني الله يسكن فيه من الجنة كلما غدا أو راح كلما يروح للمسجد ربنا عز وجل يعدل مكان ويجعل له مكان في في الجنة كلما غدا أو راح كلما يروح ويجي للمسجد ربنا عز وجل هيا له ويعدل مكان في الجنة يسكن فيه مكان طيب في الجنة من أجل أنه كان يذهب إلى المسجد ويعود لصلاة, لصلاة الجماعة هل تشهد النساء الجماعة يعني هذا ما سنقف عليه ان شاء الله تعالى أه يعني وين ان شاء الله نكمل الدرس دو القادم ان كان في العمر بقية فنكتفي بهذا القدر على ان احنا ان شاء الله نعود بعد ربع ساعة ان شاء الله من اجل ان احنا نستكمل درس التوحيد فابقوا معنا وان شاء الله عز وجل يعني نعوضها في اللقاء القادم وعذرونا نلتمس يعني العذر منكم ان شاء الله عز وجل لتأخرنا عليكم النهاردة تأخرنا عليكم فنسأل الله عز وجل ان يجعل في هذا القدر كفاية وان يرزقني وإياكم يعني الهدية والرشاد وأن يعلمني وإياكم ما جهلنا وأن يعيننا وإياكم على أداء صلاة الجمعة في المساجد ولا يحرمنا فضله ولا يحرمنا أجرا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك